أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتموا من المشركين فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِن الْ المُشِْكينَ وَرَرسُولُهُ فَإِن تُبَتُمُ فَه وَقَيرُ الَّكُمْ وَإِن تَوَّيتُمُ فَلَمُوا أَكُم غَيْرُ مُجِزِ الل وَبَششِر ال الذيذينَ كَفَروا بعَذاابٍ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 فإِذًا سَلَق أَشُْرُ الْحُرمُ فَقتُل الْ المُشْكينَحيَيث وَجَدُمُهُم وَقُضُوهم فَقُتُل الْ المُشْكينَحيَيثُ وَجَدمُهُم وَقضُهُم وَحصرُهُم وَقَعدُ لَم كُل مَر صَدَ فَإِنْ تَابُ وَأَق الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتَ فَخُلُّ سَبِيلَهُم. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِدْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا يَنَهَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ